اد الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنون مرصوص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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا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 فَتُمِّنّ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُم فأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ